ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عَلَيْهِمْ لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟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 وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرَيْبٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَلِيٍّ بُنْيَانَ رَبِّهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ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 وَضربِنَهُم م ثَلَ رجُ لَْنِ جَعلنَا لِحَدِهِ مَا جََّتَينِ مِن أَعْنَابِ وَحَفَفْنهُمَا وَحَفَفْنَهُماَا بِنَخلُِ وَجَعَناَا بَيْنَهُمَا زَرعى كِلتَ الْجَتَين آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَغْلِم مِنه شَيْئاء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 ك فرَتَ بَِّذ خَلَقكَ مِنْ تُ رَاب ثمُ مِنُطفَةين من ثمَُّ سَوك رجلَ لكنهُ اللهَّهُ رَبّ وَل أُشكُ بّ أحد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 وَيس عَلَيهَا حُسبَانَ مِن السمائِِ فَ تُصبحَ صعيدًا زَلَقَ أَوْ يُصِحَمَا أوهَا غَوْرًا فَلاْ تَسط عَهُ طَلَب وَحطَ بِثَمرِه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 هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن مِنَ من السماء فاختلط به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 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وَعُرِضُوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 فَلََّا بَلَغُمَجمَعَ بَيْنِهِ مَا نَساحوتَهُماَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِيبَحْرِ صَربَ فَلََّ جَوزَ قَالَلِ فَتَهُ آتِنَ غَدَأَنَ آتِنَ غدَ أَنا لَقَد لَقنَا مِن سَفَنَا هذا نَصَبَ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 فَرْتَدَّا على آثَارِهِمَا قَصَصَا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لدنا علما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 قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى حتى احدث لك منه ذكرا فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا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 ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا حتى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا وَجَدَهَا على عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا ستراً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 حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا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 وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتخَذُوا آياتِ وَررسُه زُوى إِ الذينَ آمَنوا وَعَمُِ الصَّائِحاتِ كََت لَهُم جََّةُ ف الدَسِنُ زُلَا خَالدينِينَ فِيهَا لا يَبغونَ عَهَا حِوَلَ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 يَا حَئِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا